annuariòku an na kutuken أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم رب ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات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 ai